اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَهُ سَوْفَ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 وَل ذاَابُآخَِةِ أَكبَبُ لَكَانوا يَعْلَمود وَل قدَضَرَبنَ لِ النَّاسِ فِي هذا القُرآانِ مِنْ كلُلِّ مَثَلَِّا عََّهُم يتَذَكرُود قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك مجتوا وإنهم مجتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون